خرجت الأرض أثقلها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن مَن ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين ياك يوم الدين، ياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط القارعه ما القارعة وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ولات موازينه فهو في عيشه راضية وأما من خفت موازينه فأم